بوك تو تريز ديشم تريز ثلاثة وثلاثون ثلاثة وثلاثون في محطة القطار في محطة القطار kada važiuoja artimiausias sekantis traukinys į berliną Metai yusafiru alqitaru al tali ila berlin Metai yusafiru alqitaru al tali ila berlin Kada važiuoja artimiausias sekantis Kada važuje artimiausias sekantis traukinys į Londoną? Metą ju seferu al-qitar al-tali ila London. Mata yusafir al-qitar al-tali ila London? Kęlinta atbalda važiuoja traukinys į Varšuvą. Fi وجوات رووكيسستمة في أي سعةة سافر القطار إلىستholول في أي ساعة سافر القطار إلىستhol كلت بعضند جوات رووكنيسي بد في أي سعةة سافر القطار إلى بدبست في أي ساعة يسافر القطار إلى بودابست؟ نوريچو فينو بيليتو إي من فضلك تذكرة سفر إلى مدريد. من فضلك تذكرة سفر إلى مدريد. نوريچو فينو بيليتو إي من فضلك تذكرة سفر إلى, إلى براغ. من فضلك تذكرة سفر إلى براغ نوريتشو من فضلك تذكرت سفر إلى برن من فضلك تذكرة سفر الى برن كدا متى يصل القطار إلى فيينا متى, يوصل فيينا؟ متى يصل القطار إلى فيينا؟ كادتروكنيس اتفيكستاي موسكو متى يصل القطار إلى موسكو؟ متى يصل القطار إلى موسكو؟ كادتروكنيس اتفيكستاي يي أمستردام متى يصل القطار إلى أمستردام؟ متى يصل القطار إلى أمستردام؟ هل ينبغي علي أن أبدل القطار في السفر؟ هل يجب علي أن أبدل القطار في السفر؟ iš من أي رصيف يغادر القطار؟ من أي رصيف يغادر القطار؟ هل traukinie عربات miegamasis بالقطار؟ Ar tuojeda arabat noum bil qitar? Hal tujad arabat noum bil qitar? Ash norėčiau bilietą į Bruselį tik į Vieną pusę. Min fadlak, Noręcę grzystamoje bileto i من فضلك تذكرة الذهاب وعودة إلى كوبنهاجن. من فضلك تذكرة ذهاب وعودة إلى كوبنهاجن. Bikamie wietemiega majme بكم السرير في عربة النوم؟ بكم السرير في عربة النوم؟